أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَتَاهُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا وَآثَارُ الْأَرْضِ وَعَمَرُهَا أَكْثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 فسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟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 وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فليق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون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 أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم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 ليجازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل رياح مبشراته وليذيقكم وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغو من فضله ولا علكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤهم فجاؤهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله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 ولئن جئته بأية لا يقولن الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يقبل الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق